قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقكم به شركاء كلا بل هو من الناس بشيرًا ونذيرًا بشيرًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم إعجاب يوم لا تستأذرون عنه ساعته ولا تستقدمو. وقال الذين كفروا لم من بها القرآن ولا ذلبي بين يديه ولو ترىذالمون نوقوف عند ربهم نوقوف عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقون الذي لست ضعيفون يقون الذي لست نستكبر لو